الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخي ولا تهن ابدا لا يلين الصبر نور ويقين لله در الصابرين اعمل اخي ولا تهن قدر من الله مضى فتبسم اذا حل القضاء لن يضيق بك الفضاء فالله هو لك المعين قدر لن يضيق بك الفضاء فالله هو لك المعين الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخية ولا تهن أبداً وعزمك لا يليل الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخية ولا تهن أبداً وعزمك لا يليل বলা এল এম বিয় এসমো বিহীন হল রু হিমিয়ন উল ইদ নিম হুদমো তীমো বিহী اصبر نور ويقين للهدم الصابرين عمل اخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين اصبر نور ويقين للهدم الصابرين عمل اخيه ولا تهن ابدا وعزمك لا يلين الله يعلم ما يكون والامر فيك كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوف الصابرون الله يعلم ما يكون والامر فيك كاف ونون فلا تهب ريب المنون واذكر يوف الصابرون সব রোনায়কিল মলুখন মু ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين ابدا وعزمك لا يلين